فَكَفَرَتْ بِأَن نُؤْمِنَ لِلَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ فكَذَّبُ فَأَخَذَجُمُ اللذابُ وَهُم ظَالِمُ فَكُل مِ مَا رَزَقَكُم اللَّ حَلَلَ طَييبَ Purun logi inkuntum ihuta وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ